هل عند السؤال نعم كيف نعم نعم ليس هذا محل اتفاق بعضهم قال إنه مات بعد بدر وبعضهم قال مات في خلافة عثمان وبعضهم يقول مات في خلافة علي وهذا من أعجب الأشياء وكما ذكرت لكم أن الناس منا أحيانا يحجون نعم و... ويختلفون متى كانت الحجة في أي سنة ومن كان معهم و... نعم ولو سئل الإنسان عن بعض قرابات المت... الذين توفاهم الله عز وجل لربما اختلف بعضهم يقول قبل أربع سنوات وبعضهم يقول قبل ثمان ليس كذلك؟ هذا شيء مشاهد فالحاصل تجد هذه الاختلافات بعضهم يقول هذا توفي بعد بدر وهذا يقول إنه في خلافة عثمان وبعضهم يقول في خلافة علي لا لا لا مرسل صحابي ممكن يكونوا سمعوه منه يمكن الله تعالى أعلم يعني هذا ليس بدليل على ذلك ضرورة في احتمالات ممكن يخرج لكن العلماء مختلفون في وقت وفاته كثيرا يعني مسافة طويلة بين بعد بدر إلى خلافة عثمان أو خلافة علي رضي الله عنه نعم. نعم. وقت مهي في غروب الشمس. وقت انتن من هذه الواليه. غروب الشمس هذا بالضبط اقدرهم اذا جيت مع حديث الشمس تنتقل الى غروب شطاء تروي للمتماثلات. ايوه. طيب. يصير الوقت ما كان حدود اول الساعه غروب الشمس مغيب الشمس. ايوه. قبلها يعني قصدك بربع يكون إذا طلعت الشمس حتى ترتفع هكذا قال بعض أهل العن يقال يقدر إذا بقي عليها على الغروب قد الرمش تقريبا أي. لكن ليس معنى ذلك أن هذا مختص بالنهي لأن هذا هو وقت نهي لكن إذا تضيفت الغروب ما معنى قاشوه على الفجر يحتمل يقول هل يستفرد عن الميت بالأضحية يعني يقصد هل يضحى عن الميت على كل حال مثل هذه الصدقات المالية نعم تصل إلى الميت فإذا ضحى عنه فلا إشكال إن شاء الله نعم لا إشكال في هذا يقول نمت عن صلاة الفجر فاتتني الصلاة وعندما استيقظت الساعة الثامنة رأيت أني محترم وكنت أريد أكمال نومي فنمت حتى الساعة الحادي عشر فاغتسلت ما يجوز هذا إذا صليت تحلى عشر ونص ما يجوز هذا ما يجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة أو نسيئة فليصليها إذا ذكرها هذا وقتها ويخطئ من يظن أنه ما دام خرج الوقت إذن القضية صارت مستوية صلي ثمان أو عشر أو احدى عشر هذا خطأ أنا سمعت لهم بعض الناس يطلبون العلم نعم ويحتجون بأن خرج وقتها فلا فرق هذا الكلام غير صحيح فوقتها حينما يستيقظ لا يجز له أن يؤخر ويرجع نام يقول المؤلف رحمه الله شرح يقول بأن في الحديث الأول شهد عندي رجال الحديث رد على الظوافظ فيما يدعونه من المباينة بين أهل البيت وأكابر الصحابة رضي الله تعالى عنهم فأين هذا الرد؟ الرد من جهة أن هذا القائل من هو؟ ابن عباس ابن عباس وهو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس فيقول رجال مرضيون من هم المرضيون عنده؟ قال أرضاهم عندي عمر فأهل البيت يحبون عمر رضي الله عنه وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الكلام أيضا قد يناقش باعتبار أن هؤلاء قد يقولون نحن عندنا أهل البيت هم علي وفاطمة والحسن والحسين ومن وليس ابن عباس لاحظ قد يقولون هذا طيب يقول هل يستطيع الرجل يصلي سنة الظهر البعدية عندما نسيها وتذكرها بعد العشاء ظهر الحديث في أنه صلى بعد العصر سنة الظهر أن ذلك يمكنه ويمكن أن يؤخذ من العموم بقول من نام عن صلاة أو نسيها، فليصلها إذا ذكرها إذا دخلنا أخذنا على عمومه جيد قلنا حتى النوافل إذا نسيها الرواتب إذا نسيها يقول ما مدى صحة هذا الحديث؟ ريق بعضنا في تراب ربنا يشفي سقيمنا بإذن لا مو بالحديث بهذا اللفظ الحديث بسم الله ريق بعضنا تربة أرضنا ها إيش سقيم بإذن ربنا هذا صحيح في صحيح مسلم ويقول وهل عند دخول المسجد الحرام إيش يقول وهل عند دخول المسجد الحرام ثم طاف حول الكعبة يجز عن تحي نعم تحيه البيت الطواف فإذا جاء وطاف لا يحتاج أن يصلي وإذا لم يطف فإنه يصلي ركعتين يقول ما حكم الصلاة خلف من في صلاته أخطاء في القراءة وهي أخطاء كثيرة حتى في الفاتحة إذا كانت في الفاتحة من قبيل اللحن الجلي الذي يحول المعنى يغير المعنى فإن الصلاة لا تصح إلا إذا كان الذين يصلون خلفه مثله وأرد منه أما إذا كان ناس يقيمون الفاتحة فلا يصح لا يجوز يقول الشيخ نريد منك حضي الله أن تنبه على سنة مهجورة في هذه الأيام مباركة سنة التكبير وهل يوجد أكثر من صيغة للتكبير على كل حال لا شك أنها مهجورة تكبيره الأسواق وفي كل مكان فيحرص الإنسان على أحيائها وقضية الصيغة جاء عن بعضي الصحابة رضي الله عنهم بعض الصياغ ثم جعلوا بمسعود الله أكبر الله أكبر الله, أكبر الله إله لله الله أكبر الله أكبر الله الحمد وجاء نحو هذا أيضا بغير التفليف في التكبير وكل ذلك إن شاء الله لا إشكال فيه يقول مأموم صلى مع الجماعة ركعتين مثلا وقام يريد أن يكمل صلاته وأتى شخص فهل يدخل معه للصلاة في هذه الحال الحالة يصح إماما والمأموم يمكن لو أن الإنسان صلى ركعتين مع الإمام وقام يقضي الصلاة فجاء إنسان ودخل معه بعدما سلم الإمام دخل معه صاروا جماعة الآن فقبله هو أن يكون إماماً له فلا إشكال إن شاء الله الصلاة تصح هذا ويوجد ما يدل عليه يقول لو سمحت هل صلاة الإشراق تعتبر صلاة الضحى تكفي عن صلاة؟ نعم يمكن أن تكون هي صلاة الضحى لا إشكال لأن وقت صلاة الضحى يبدأ من بعد ارتفاع الشمس هذا الرمحي ذا ما قبل الزوال وأحسن ذلك أن يكون إذا رمضت الفصال يعني إذا اشتد حر الرمضة يقول ماذا إيش يجب على المضحي فعله أثناء عشر ذي الحجة لا يأخذ من شعره ولا بشري شيء يقول إذا كان المضحي حاجا فهل ينظف أقصد الحلق النتف أثناء الإحرام أم يحرم على حاله لا أصلا لا يقال إنه من السنة أصلا عند الإحرام بغض النظر عن الأضحية لا يقال إن من السنة أن يحلق الإنسان العانة ويمتف الأبط أو نحو هذا لا يقال إن هذا من السنة لكن إنما يفعل كما ذكرنا في الكلام على الحج من أجل أن يحتاج إليه في حال الإحرام فقط لكن السنة يغتسل ويتطيب فبناء عليه إنسان يريد أن يضحي ويريد أن يحج أيضا نقول إذا دخلت العشر فلا تأخذ من شعرك ولا بشرك ولا عند التهيؤ للإحرام لكن إذا كنت متمتعا فانتهيت من العمرة فتأخذ من شعرك للنسك فقط ثم تمسك حتى تحرم بالحج يوم ثمانية ثم بعد ذلك ترمي جمرة العقبة وتأخذ من شعرك للنسك ولا تحلق شيئا يعني ما تأخذ من شعرك ولا بشرك إلا إذا ذبحت أضحيتك ما هو الهدي الأضحية ولذلك اللي يعطون جمعيات أو كذا يسألونه يقولون ما تذبحون اليوم الأول ولا الثاني ولا الثالث حتى ننتظر يحتاج أنه يعرف هذا يقول إذا كان للحاج أضحية هل يجوز إدخالها مع الهدي أم لا بالنسبة للحاج الأقرب الله تعالى أعلم أنه أن المشروع في حقه هو الهدي ولم ينقل عنه وسلم أنه لما حج أنه ضحى وحديث كما سبق ضحى عن أزواجه ساهب البقر مقصود الهدي ولكن لو أنه ترك أهله في البلد يمكن أن يترك عندهم أضحية أما هو فالهدي واضح كيف لو ترك أهو بناء على الكلام عن الأضحية هل هي واجبة أو ليست واجبة نعم فإن ترك عندهم أضحية فهذا شيء طيب وإذا كان موسرا لا يتركهم من غير أضحية لهم يقول وإذا كان يجوز فهل الأفضل فصل الهدي عن الأضحية لا يدخلها معها أخيرا شهد الله أن أحبكم ولأحنانكم أجر أحبة الله السؤال الأخير يقول شخص ذهب لعرفات بعد الغروب ثم نزل بعد ساعة ولم يتمكن من المرور بمزدلفة لأن دوامه سيبدأ في ذلك الوقت هل حجه صحيح أم لا علما أنه مكلف العمل فبعد عرفات يبدأ دوامه اليوم التالي لماذا طيب هذا الإنسان لم يذهب إلى مزدرفة والوقوف بمزدرفة على الأرجح واجب المبيت بمزدرفة وبناء عليه وقوفه بعرفة صحيح وحجه صحيح لكنه ترك هذا الواجب من غير عذر فيجب عليه أياد بحشاة توزع على فقراء الحرم فإن ترك الواجب يجبر